بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَاتٌ هن أم الكتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأما الذين فِي قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه مِنْهُ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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعاً وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتنون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 تؤتِي المُلَكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزْعُلُ المُلَكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قل إن تخو ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير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 دريَّةَ بعضُها من بعضِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إني فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرجيم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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 كتابني ما تلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن نهار واقفروا آخرة واقفروا آخره لعلهم يرجعون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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصون قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فأشهد وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أَفَقَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَتَعِبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ ضَعْلِ النَّاسِ الَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمنا تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فرقة من الذين أُوتوا الكتاب يهذكوا بعد إيمانكم كافرين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 كم فيها قاولون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور قلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأمنون بالله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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِمَّا تَأْوُ قَتْلًا قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمِينَ قَلْبَ عَلَى أَعْقَبِهِ فَلَيْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 ولئن مُتّم أو قُتِلتم لا إلَّا اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلٌ غَلِيظٌ الْقَلْبَ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ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 قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتنوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا